أعلم الله أكثر ولا قطة ولا أكثر ولا قلم ولا بلد أكثرات السلام على سببنا وحفرنا وحفرنا وحفرنا وحفرنا وحفرنا وحفرنا وحفرنا حصار الله وإن يكون الزمراكيم وجمعنا وإياما عرضا للهناس كذلك الرضوان المبعد فيقول الله تعالى في كتابه نفسه وهو أصطفقين وهديك دين بسم الله عثمان الرحيم شكش وضحاها وقمر إذا تلها ونهري إذا جلاها كل من إذا شاهز تمأي ومبناء وانسي وماتوها فالهمها فجورها واضقوها فتلح من الساوء وقبل الساوء كنا نتكلم على نفسي قوله تعالى القمر إذا تلاها وذكرنا في المحث الأول المحث الثاني المحث الثالث ووصلوا بنا الآن جواد إلا في كلام المحث الرابع الذي هو خاتمة الكلام على قوله تعالى القمر إذا تلاها وقال وتكمل البارحة على كرة حديث عائشة رضي الله عنه أنها سقطت رأسي أن ثلاثة أقمار سقطت في بلتها في بلتها فتأتبك الصديقة رضي الله تعالى عن البارث فقال تأريكي تنينها ان شاء الله سلمة في النبي صلى الله عليه وسلم أخبارها أبو أبو الصديق وأن القمر الأول الذي هو خير هو خير خير, خير الأقمار <تصفيق> ثم وجد جدي كلمه دول خيفه ابو قيس ومض امامي مت ابو قيس دق حس ان الله نار دها هذول كمرتين هم لما توفي عمر استغفر الله عنه استدنا استدنا كنا في, في هناك مع صاحبه واجت له قال شنو كمرتين الله عليه ثم اوسطا ان عنده مثل لعمر رضي الله ساتي لعمر انها كانت عازمة على انتدفنة هناك تكن هناك ولكن اثرت عمر على انتدفنة وقصت في انتدفنة في البقاء فهي الفنة في البقاء دياء وأزوج من المساطين رضي الله عنها وارضهم نقول بشي و بشي اذكار قد راوى عبد الرحمن من الابين عمر افريقا. من رئيه هو على أن سيدنا عيسى ربعه عليه السلام في نزل. وأنه يديسه في الأرض 45 سنة. وأنه يتزوج. وأنه يلدي له. وأنه يميت. وأنه يدساني في بيت النبي صاصل. في مع النبي صاصل. يعني مبينة رسول الله مبينة أبي الكريم صديق وعمر رضي الله عنهم. هذا حيث هذا بحماية عليه والشيء والشيء الكار إنه ربما تطروا عليه في الكتب جميع موجودة متجهة لها الحرية ثالثا صحيح الضعف الغيتي الثاني إنه ما تريا كسب كل شيء كتب كتب كتب استحياء كتب مبادرة إنه هالمطالب غيرهم شأنهم مدة عندهم غارة بالتجارة وكذا. ربما تقاعد قال العلم وقال الحباب لا الحديث. لا الحديث لا يستح إن عبد الرحمن أبي العمر إفريقي الذي كان قابل في إفريقي الحرب تالي هي غريب كان عوز العدل وصاري ممتقى لكن ما في الحديث تغرب و غير الجري مستحش والحديث لا يستحش ماشي الحديث الحديث لا يستحش أما نزل عيسى عين السلام نزل الأرض هذه تلت الجلائم صحيحة والأحاديث صحيحة وارضي القرآن في قوله تعالى وإنه, من جدل وإنه من لا علم وإما ضرب ابن مريم المثنين لكم كمن يصدون وقال آلياتهم يقولون ما ضربوه إلاك إلا جدل لقوله تعالى وإنه هم هو بني أعود لكم وإنه أجل من ما لا علم للساعة لا عالم الأمر الساعة ومسجد معي في البشي شر العجل يعز إثنان وإثنان شايد تغني عبتهم الآن مغرب مغرب في الحقيقة مغرب كل جاعة ماذا كلنا يقوم بهذا الشيء إنزل عسى علي السهل قال إنه عسى لا, من لا علم الاستعاء فلا تصار النبي ها يتبعون هدى وقال الله في الأخرى وإن من هل كتاب إلا ما يمين النبيه قبل موسيه ويوم القيامة يكونوا علم شهيدة يعني صار كل موسيه يبغي يتلمسيه يبغي يتلمسيه وكيف سيدنا يعلي السلام قال من اجبرك تشرفك سلمت كل شيء شغله ظنوا نفسه اوت و تصبحه حراره تجيني يرميني يطاوله ان اليهود يختلوا به يهود اليهود او غير المسلمين فلنزل المشكة من احدث القرآن العظيم ومن احدث صحيحة وهو البخاري وهو مسلم وهو الترمذي والناسائي ومن ناجع وقد حدثوا برسنا حدثوا برسنا فالصلاة ارتدى قاربهم سألت النتيح فأنكرها بعض الناس وقال ينزيل العظيم نشيجي سألت يا لدي حريك الكريم اللي واضعين فأجرنا لأنه ولي ذل العظيم اللي واضعين من الله اللي أستحى يا أئمة الشريعة، من كل شيء في الأرض من غير العبد، من هم من الناس المخلصين، من الناس الذين قاوموا الجنة ولا دار سموهم، زملاءكم أكتر من أعزائي زملاء بدر الصالح، كاراسونا دين غندا، استلهوا دين غندا وهذا السماح سفكان ليج يقرر صلاني عالم السعاء والقصرين ويقشح ويظهر بيتان ويسكتور زراجون يقصر هل قال كثير قطير تزبير هل هو الشر هل هو هو الشر ياخذ اخبار مني كل من العلم هذين هم العلم عن كل هما أين هم الجيل يجيبون يجيبون يريدون تجري الفقارة أي كل من العلم السلال يتشتنيون عنه يقولون ما يعلمون قوم الدين حشانا ولا تصوير العقل تخبرني الرساله انكم تقومون السعي على شلالتك اجلبوا جدي العبد ثم لا يشربكم هنا غيره ثم تقولون جدي العبد فجاء مريام وهي تابوه مردم حكم عدل قال حكم عدل فقتو خندج الخندج ما يضع يجيبها وكل حائط طايها يضمون جدي ويقولوا مشكول جدي جدي ذهبوا ينزل مريك من رفعة ينزل إرحالة من للناس وقد سلت باسم السبس ينزل محمد بك رسولة كتخر يقول رجاء على السلام عليك اقول انا هو محمد بك رسولة رسول الله المريك رسولة كان يجب بسرعة محمدية فهذا وقد اردع عليهم ذا عما لا محكة لنا محمد هذا حذور لك رؤوا خاتم النبيين ويوجد عساة عساة خاتل لا مش مرخات المنبيين خاتل الوصف فعسا هو اشتركوا في الاشتراكوا في الوصف كانت الخارفة من الرسول فكما عسا للسلام جاء الله للتعراج سيدنا موسى بن عمراني سيدنا عساة ويوجد حكم التعراج سيدنا موسى وقل الله فكذلك غريج سيدنا للسلام أيضا بشأنه هل محمد بها انزلت الناس وقتلني اقتل جانعور تعالين هذي كانت جانسة هرغان اخرج وقتل طيان هذي كانت جميل ساعات خلال الهالان لغير البلد قال فصل في دور حلوه قش واربع جديع قشل جديع من الاسلام والموت وقتلها في كل مال في اقترنا انشاء العجز الأرض تريد استغل عني فعله عن النصر في عم إسرائيل يقول حدس ينتصر الحديد لكن الجنران يبقى الجرع هذا الشيء يستحر ثم ذكر على العرضين بعدهم قلوا بتاع المخاريث قلوا المخاريثين بعد الأحاديث لخذ القفل وقلت يا عزيزيزي ذكر المخاريثين بعد الأحاديث انجم يستغلوا الكتبين لكم الرياض الرياض يروا نزيل عيسى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 فالكبر كانت رجل الله يشي السبب ايه السبب انه الناس اللي اجمعت على السبب فان الله تعالى قلقت ريانة كلمة في اليوم مثل الناس وقلقنا بقول الله حاضر وقلقنا حبوثي جربة بعدها فقل هذه افريانة سبب فالكتواتي ازيان زيانة سبب فقام ان الله قلت لنا عيني ريانة ان ديان زيانة سبب اشكل الناس بذفار احضر ولا لي في عنده ولا شويه شويه السعر قدامي هو هو رجعنا واصل اريد خيصه جميل مسك و يصف كتب المصابوه ديك الساعه حتى باش احراله تاخذوه هو هو ديالو الاخريه هذا ممكن هذا هو مبرر ومبررات انه المؤسسه الايرانيه في قانون السوق العالمي قال شكون يحضر محمد بن اسك القمر وقالوا قالوا قالوا قنزه ديو شكون امبارح حضر حامد ندا وصباحي وسمي ايضا تضيله شنو دايروا دابا دابا كان واصل في داك الشيء اللي قلتوا قلنا الفتح إنه كل واحد يقول <تصفيق> له كل أحد يقول عيشة يقول سيدنا عيسى سيد توقفا يجيهم مال خميس خميس ولا إجازة أول يوم لكن هذا الحدث يصير جد العظيمة تهجم العربية إلى إلى سيد سيد كركلا جل تحلقنا من سيدنا ما وكلنا بأن سيدنا عيسى رأيت تجلسنا الصحبة أعلى من هذا الحين ولا شيء صحيح. من الحين ولا شيء صحيح. لا تبرئني لا. أنا أنا لا. في لا والله هو. لا والله. تجعلك أحد السلام. يجيء بيحصل الله صلواته. يحصل الله حرم السر والمجسوس. أنجوس معه. يجيء ما شديني واحد. تجعله تبرئني. لا تبرئني. أنت تعرف هذا هو السؤال. أنا أنجوس كلهم. اجتهدني خالي. أنا كنت مستني. تجعلني خالي. أنا استبيه معه.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 jadi ini semua orang pun kau tahu. Kau sendiri yang lebih dahulu dia. Hari kita ada sesuatu. Lepas itu, apa? Kau dah jadi orang yang sangat berjasa. Kau dah jadi orang yang berjasa. Kau dah jadi orang yang berjasa. Kau dah jadi orang yang أول يوم الفجر من عند يوم جت عليه من زوج الناس إلى ما قصوا تحبك الأرض كل شيء الله تعالى قد أرهق <تصفيق> قد أخذ دسترة له من جسد فانجربه إلى ما شيء يجي على الأرض إن قصر بكال جمله كل هذا اسمه سيف فكذا بالنبي <تصفيق> صلى الله عليه وسلم ينرى على صار تركيه مسيحة الكفار المهولة لغير الدنيا ويسا يتحدثون الله فقدنا نساء في الدنيا ويسا وكذكر الله شيء بشيء ينكار يندك هذه الأولى هذه التاريخ لها وغيرها كما فيها علم وحكام الغرب يندك هذه المسائل كثير رحمات يندك العلم أفكيرا بيئيان الله انته <تصفيق> <متد� Builder> تعالى بخبره استخرمه علم الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ذكر في 37 اخبار المدينة وكان يقول في القصره انهم لا يقبلون السؤال عن المجازين استعره الله عليهم الاكرخ والركب وفي وسطهم وكثر انهم كانوا يقولون فين هل هو ان شاء اجوا اذا كانوا يروق يحكم كيف يحكوه لك رسول الغور راه دوز كلنا ذاك اللي مدياني راه كيشوفني ذلك حتى ما حتى ما شاف ناشفاه ماشي يا هارون اه سير على خو ديالي وله دوز في السوق المحنط هو وقت الجمعة قال السيد احكي السنه ديالك انه جاء خبر عن المدينة يا خبر العراق مد اهل العراق استعوذ بهم الروح كيزن له على مدينه ولاو عطاه الامر القانوني ناس غادي يجيو من الناس من شمالي العراق راه غادي يجيو في الخرني ومن الدنجل المشهور ديال شي بالرصاص باطون غادي يجي يحلوه لي دخلوا يصبن البرق غير بض واحد وقعد عليا تخرجت هذه سته وخليني نكبر ما موريون باش الله عليه يستر يديهم في المهم في المهم طارق إذا ف ما شوفنا بعد ف يكون هذا الشيء من توصيات على الخوفة أمي بس ما هو هذا بس كارزة قابطين ما كار سلم الدين جلبي شيء سلمي هنجلبيه إللي دينا كارا ربع جوفسني شيء ما أظن جلبيه وهاي شيء من من من في سن جربه وده عمر ماشي بس ما كم تنسج وخلينا نقوله أو جاي عن الزبد خادع ستة الزبد وانتظروا من الخزير وفلا نواه ونجب جيش واحد مكره بعيد عن واحد راح جاود كارقادة من دم سليم سليم سليم لحوله ورثوه من نجم مصر جنود سامي زي الشعري من سهم محل جانم كذاش لحوله قاتل في كيش ولا سلم سليم ناس ناس من جنود من سيدا هو بيرد عندهم جيش ناس أخواته تقول شيء تقول يرانا نقول شيء عرقلوش في المكان جميل دخلوا ولا بعدين خلاه لونه ضع دخلوا كسل تابتهم لا شيء شوية كسل كله ضع في عجات أكانت ببيش عجات حال رادع فاهمين ما أبغيش كذي جالسين ما حتى أماش يطلعش كمل أخش وياك صحيح ما صار دخل حديثه في غبطه على بينه وبدات عليه التجدم زي المجهره انه اقرره اتراها طبعا لا يوجد غيره حاولو يسيحوا وحبوا فيه يسكتوا بيقول له قلت والله هذا هو خبره انت لو قلت لا أزار ولا خبرك. مكشهاز زوج. إنه غير جسمه زوج. هذي شيء غيره. أقول فين شوي. سيدو فيديو زاد بحور. ثم كي تبني واجه. ترى إنه ولا خرس تشي لحم. ترى يضرب سجاد المورني جبوني كبابك. وسقفه. لا يزحل. من وصل رحمي من سواه. دنيا الكونه فلا فين بديني دنيا جديدة. لا فين من يجاوبلك.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 وإنك تؤيمانهم بعد عبهم وتعايق الجينكو فقتلوا أينككو إنهم لأيمانهم لها لا منتخل أنا تقتل يا قول إنك تؤيمانهم ومعهم لي خرج الرسول الآن يحبت إلى أن المسركين قلت من همهو أخرج رسول إنه ماذينا يجب أن يفكر له هشم الله من أكبر قالوا الرسول وهن بدا كل يوم ولا مره اسخنا الله وحده خلق كل يوميه قايصون يعذبون ويؤذيكم ويخذون ويصطادون السفن ويردون اليه الله جله قربوا السفن ويخذون الصيد الخروج على رسول الحلف يقول يجون في ذكر تنفي ما نوريا فرجعوا في حروب حاله ثم كبر منا وقت منها الى الصالين كارسل خير وما كان كتقصى راح ديال الايوب راح يراه الله ما يستنقد الله الدين ديالي ونقض هذه النقض لي شنو دابا اني نعليه ديك الجقه تخرب الدين اخ الامال هاو الله يسمى لي صالح ديال الايوب راح يراه الله كان توالي صراو توالي شنو كان طار مخراصا من هاي ضيع من اي بلوس وما هو نقع تعليم الغرض ولا تزيدوا او تخوفوا كتقاتل ها هي خلصتي الطالب ومسحار الطالب وتايجي له توصلوا هذه المراجعه المهمه ديالنا 3552 اه اقرا وكتقرط خاص الطالب ما خارمش ليه التحرك الفرقه طاحين هذا شي غييبان كايخاجي عليها الله المسلمين وذخور المسلمين لا لا جاتو خير خصوصاً كبار، وتحسين الفرص للمطاليا من المبرد كي ينظروا نحو سرعة تقليل التبديد الجمسي، وقطع الرائد الجمسي، حركة التخلي عن جمعة، وحصوص الجمعة، وحصوص الجمسي مصارة، وشوفوا ترتيبك مصارة مغلطة، ونعطيك أوروبا وراء، وتصير جت في, في ألمانيا، وجت ألمانيا تاني جت سلاحاً، زي ما سرعة زي ما شفنا، على بريطانيا، في محل سنين، ما تسلمون سكنة. كي عندو كتحطو تعرضو و ديرو جوج و تيمروا كساخيس و كتقول ديشي خير و كاينين يدرب على الحرب مش يدخل حضره المسلمين الجنود و الحرب تدي ماك لا الحرب يتمقل ما توصل حتى كتقاتل ها هو و سلطان الوزر الرائق تما قلب الاكائد و القلب ديال السبعات و شوف كتمحس حتى ثم يما رجعوا سيئة صدر في المسعد الهات المياه طيفة من الهات باخر ياله طيفة اغرق الله ومحرم وطيفة ارجعت بحاجة للجهة وطيفة افراء مجلس المتلح من التفجير المسلمين كلهم جميل الله ظنيمة جميله مسيحة الغلائم وكاف الله من الهاتف اشياء انتقام باش غير انتقام من السلمين قالوا انتقام انتقام هذا ابو حمد انتقام من الله اجل ده متقفره ونحضر جميعهم هاته فارساله كذلك الاشخاص يومي 8 8 يدخلوا ادخلوا اقراض الصفيه والله صوفيان يدخلوا يجاولي السربح جاءوا في سبيل طرطور صالحوا العجابة وظهوروا في الخيانة وثلاثة شيئا مما تغنب العربي وعرض كل شيء انه يستفر تاغروا النبي الحجاج صغير النبينا على انهم لا الصالح ولا يوم ما الله صالحين جاي غير جاروه النبيناه وقالوه النبيات المنزل لا جاي النبينا في الجايز لزي شيء يوم النبي صصمي استعمش درس الله غير قبر الله لا تикаنا اللي انت معنى انت ت店و ان أنا رد يا 돼فين الش Labor ودهور القيادة الي وينقول شي ها اوف ناكلي ميا ون أملا يا جديد اوفهم ذا حبروا اا تحبرك انت الحمود حمود segunda يحفر جبابي قلت انتي تحفر يحقو عن نفسها ezaو نتو نديرو نجيبو نديرو الصندوق صنادق نديرو غير شي مدخره بي حتى ياخذوا لي فاطمه ويديروا عند بابا ديالو الضغط ديالو خلي السيد دخل في الشيخ محمدي و غادي ديروا عمل و ديروا من الريح على الراس و غادي ديروا تخدموا لله وشوف الحمد لله على المسجد الحمد لله على الخير و نتمنى تعرفوا بالدي نزيدو كل سطاً. لو سطا واحد منا ينتبه كشبي كده سبب مش وسطة. إذا سطحنا عين العين عين حاله واحد كده سبب مش كل واحد هو كرامه. إنه إحنا نقول إنك الرضيع هرب منه. إنه يجوا مش من جنبه يقولون. في العرس والعروس عندنا الجواز كم شيا. من ذكرناه هذا كناشجرت بس يخبرنا بالجنس. عندنا جندل الخطب. كلهم ما ينفع العمل ديالك. أسير. ريضا لله ورهو البراثير بعد ريضة مكة عن غريب يجرت ريضا وشياء مجبوب مرهو قلناها ثمان صار اقتلقوا لله في السلطان وكاللك يجبين بس مكة بس مكة بس مكة بس مكة غريبة عيني وزرقين صار عين وزرقين وصغرين تظن comfortably котороеithani و możη Lilithid pour lui qu'tge enfin mille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille الله ille ille ille ille ille ille ille ille allale ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille ille أولهنا يوم كامل ولازم أحقره. من أول يوم في اليوم، كل شيء في اليوم يساص مستحيل. ترى سو ما يفعل مدراء النهمنات، فقبراء النهطا الشيطانة يتم تلو. وقف له النبي ساصي، ووقف بكل أشخاص بكتير. يتم سوا الزعرد وخير. أشكي كله، ونسميه كلهم هكذا هكذا هكذا. لا هذا مفهور الغذي ذن صراحي مفهور الغذي ايش تلكم؟ ونشي درم سوف تلك مرحبه بالله انشاء ما ايش تلك مرحبه شوية تلك شوية دفتة درجة, درجة سنين هس وقتلوا النادي صصني شوية المراتية والسلسة قالوا انا كان بيوم القرآن غيرنا راسول باعه اذكروا هكذا هكذا هكذا اكسع لهم يحديك شي حليت المدينة اه كد امر اكسع في المريكا امر جماعة حبب الخير وطار طار في المدينة اوصل لمدينة الموصل لمدينة نخلق قصر يا الامارة وصلت النار قال لهم امر بلاحة برخضلهم كل شي اهل مدينة انا صاحب سلطان الهي شوكو ونخلق احترع ونوضي ونجيجي صلوخ الدارة بنوضي Bukan itu. Oh, jadi tuh jenisnya. Yang agamis efek itu. Tapi masuk kasih yang jenis yang kuat. Tapi yang jenis yang kuat itu jenis yang macam salis. Yang ni mungkin. Tapi yang lain tu, hebat tu. Hebat tu orang yang show. Mustahil. Hebat itu orang yang ada orang yang show. Dia tidak ada orang yang show. Dia tidak ada orang yang show. Dia tidak ada orang yang show. Dia tidak ada orang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 من المقرحات في المسلمين، هذا هو المسلم، قال يوسف، فكيف سجّد؟ يقوله يقول هذا لخنّاش، لا إله إلا الله، سواه، قد جئت كل ما بعشي دعانا نردن، ولديه هذا الشيء حقوه، وما بعشي خالص من هذين الميني، هذا هو هذا، وهذا هو هذا كله، كثرة، خالص منه محمد يومي هالشيء قمت. ليوم والخص D وإن جاءنا من 3 انcción المدينة الضدنا ول DVD بحيث من قطاعهم بل رepsك Aubain من الأفزاد وهم عبر جالس و ابوا ياهم لهم اقتة من جميل 清لي وبأس Kuros سعلت عن enseمين س3 محمد العنبي اのは انا فأنا تقلقوا في الصفان القبيع ثم انا قلقوا كيف يصادروا هر جاءوا من الواقع غير وقفوا اوه موال ادارة ديهم شدين جاءوا جاءوا بلنا صالوا طارق جاءوا بلنا بلنا بلنا هم لاب اذا بجاءوا اذا انا تملك نادوا تملك بعد ذلك شبعوا امزكتوا بلنا ونوروا باروا بشي اوه سنجان بكشي سوته وهم جميع الخلوب سبب الكطور و ما ما الشرطه مع السكه تتهنى بالغلص ندك نقص بيننا هذولا قلت على الخيان ومن عندك غيرك تحبس ديك القصه هذا اقوى غير حارص على النزهه اي غادي السرير ويليق راجل يعني صلوا دي السلام ارجعوا لينا اشي علينا هذا هو قويه عايش القمر الجاري حق تكون قمر جميل قريب الضنا فطر الى فهذا يبقى أنه قمر الخروج الذي يزيد إبن عيسى وكذا وتعرف إلا أنه يستيبنون بدافة إلا أنه يستيبنون بدافة إلا أنه يستيبنون قمار النجوم الذي رئى فيما لم يقال إلا شكي النجوم والقمار طيحة أولنش أو قام فيما يمطح شهر من الناس الله قال النجوم ومهتدون فكما أن الشوش وقاما النجوم يركز الانسان في, في برنا البحر ويجعل نجوم يتدبع في درمات الوحر يعني حسن بعلمتهما في, في درمات الجعيد وفي درمات كفر وفي درمات مداهم المصابيح الويضة وهو كل بل هي عليه السلام وقال رسول الله الله عليه وسلم العلماء وراتت الانبياء الانبياء لم يهبرت الدناه ولن ذو العلماء وإنما العلم ومن أخذه أخذ بحد الواثر ومن ثلاثة طريق تنسوا بها عمد الله له طريقا بالجلة وقال رسول الله من يريد الله بيخير وفقه في الدين الله بيخير على المدين ولماذا رضي الله خير لا. النغارة فيه ومن يريد الله بيخير وفقه في الدين فهما يجيب صديمه واحترامه نقول يا الله قد شفعي إذن يكون علمه يا الله صلى الله عليه وقال صلى الله عليه وسلم فقد درس بارس فقد درس جاني الحرب فقد ادى بالحرب في اي اضاء شيئ اليه ويكون عالم عن دين ديالو اداه راها هذا والله تخاطر ولهذا الناس الاولي يعني كما يحتارون العلماء وقالوا كل امره هو كل علم كلمه فاحذروه وعبدو ولا غير ذلك وكيتو طاهر يوم كتاب قال ابي الفرج العجابي رحمه الله ماذار الميزة أفضل ثلاثة خمسمائة أكدار عين عزعية ومتفور في مكنان في, في مراكش في بيباليان رحمه الله قاضي عبر في العيال قدمنا انه جابوه من أثير من سلجا قاضي سلجان سلجان بكل بلعنى رحمه الله مراش مراش مات مات مريض مدخل مراكش مهيد مات القاضي باش في مدينة يبال وهي ابني من الله كانت تسمى الدفلق في قرن الزج كانت تسمى مدينة باي وين كانت تسمى ابني من الله ابني من الله بشي حيولة قبير ابني من الله أشعبنا قال قال رحمه الله تتلم فذكر الفقاهة الملكية تقول الفقاهة الملكية فذكرني هم لمن طالق مع عبدالجبار الملكية دي الأندوين رحمه الله ترجحوا بالمئة أقدم وكانت مجددا تلك قرنة جريد قرنة تان هنا هو مكانه بالأمية قرنة تان إن كان بابر الأمية كانو خذ مدامي اسمانيا خذ ديراتهم بالأمية قرطوور شميلة ونوش يا قرطوور شميلة شخص الأعصار ديبان الأمية نفس الشيكة والأعصارات كتيرو كتش سياح من كل أرض كشفو ديبان الأمية وصير الشيكة من قبل أخر ومعش حايل لقد كانت في القصور قصر الظاهرة لان انا وانتي كانت قصر الظاهرة مع تابشي في ذلك مع تحول هذي دي الانات الابيان في كل غير تتاحه الرمان وشوف القصة كيف دايره لان انا وانت مع تبقى ناحلات تبقى بعد الناحلات الاول قاضي الاول ادهابوا في الضابعش كانت لك تبقى اوما راضيان من اخلاف المثالين أنت تقول في ذلك اليوم هي قال فيها وشوفت فين فيها، قاص إنك إذا كنت هذي هنفكر في الأمر، هان نختار بدل بدل مني، بدل ما تختار بدل في قرض خمس، إنما هذا شد في الماندوب في قرض ثمن قرض ثمن، ميجين في وقت وهذا طالك هذا كان مع الفقهاء من كل إيمان واحد من ذي الذين حكموا هجنة وهو كسب الله دينه كذا غير أنه كيخفف الحسنة دي استياءنا ضوء كارهين هنا لا ولكن جوارك ينولونه وده جناه وما طالك إيش ياتي كت كت كامون هذا هيجان من كارم من ونتا ونتا ونتا ونتا جمعات من جهود علماء و كانوا يقولوا يوم الجمعه هذول متحولين الحكم هشام طوني وين ما طوني وحقيقه انه يجيد يتغير ما كاش كون قادر عليه وقال شويه شنو قام هو شنو عنده الجيش عنده القوات الاخيره انتصر طفر قالوا في له محربه حرب من شويه شويه راحين وسمودي في الشيخ اللي يتميز مالي في الهدفة ومن المفرد لكن في الهدفة ذلك أصدقوا في الهسان هذا طالب فهذا بسكين غرض لما فرد طاشرة ملاقعة واحد جارو يهودي جارو يهودي كان عارفه عنده عام وهو بعد عنده وقال يقول يهودي مثل الله يتجاه ومعظمني واستعرمني واستعرم جدا يهودي واستعرم العالي وقال واحد بسكين كيدي بيه واستعرم جدا قال له غلو غلو ما تقول لي عييني عطالو واه قالك هذول ما كمل العام و حنا القضيه قطق قطق ولا في شي حاجه كاذبه و قلت قالو كل المعلم زين او الكم و غير عنده ثم غا ماش عنده عنده دار وتوشطاو شي شغل او غير هذا عنده وفرش إيه في إيه تمشي عندو قال ليا و فرح عليا قال ليا صافي انا مشيت له واه كان الجزا دي فكفران راه و خلوه لي قال لي تما اليهودي قال ليا تمشي ها انت ها هي كنا مع راسك ناخذو انا غنبغي و ناخذو ديك الهنا انا اللي قلت لي خليه تما دار عليا قال واحد واحد العجيب عاد هذا وقيس نوم قعد قال يأخذ معارفه يسمجه هلا بتنوم فكده خبر ما ليش هو ولا لي طالب وترى هم منفصل يكونوا زارين سنوات لا يعي الله يجيبه والله هذا من فيشي بيتزع ولا جابوا الشرطة عليهم ضرب لا صوت ولا كلمة من بوليس مش باقاء الحكم قاعد على الكرسي اي خليجيه افضل دي غير وقت علم كمين عقلك يبغى تخوف ما اشوفك حتى ضروري ندير من هذه اللي خدود في الخط عقلك تقول لي يا ودي تقول لي مش حال من الخرب ما تحل مني عمي عمي هذه النهار القذيمه تمرض يعني هو شيء انا ما رضيتش واحد مش كذا ناجي وشي يعني فلما راح ترى روضع ومشي جدا لي جاي جاي جيلي بايت شيء برداد هدوان في قيادة وقلت لا ينجي من السرق وصدق الله يا كنا خير له وان قلت لك السرق لها فورك انت اذا با حقدرت معاه مني عني وانا مش كرتك خلت مني اغربي ولكن انا تعرفت مني عني اني عني يالك مع الغضب الله تعالي فت تعرفت لي مع الغضب الله انا كرهت هذا تك هو تكول لي النص يعني حط لي جيب جديد جديد تكول تكول قالوا اوصلوا هذا القضيه هذا ضغط وتعرض لي ني معني عام الله ومعني خلف الله وحبوش ابو غلام وضح الله الإيمان ان شاء الله هو قد اللي هي انا انا كان كان كنت عندي غرات سيبركسيبر غيره ني عامك تبعثني عامكم من جد الهيخ ولكن لا الله تعالى حكومي الجامعة انا انا بغتك لي الله بالمعنى كيف قال يا المرقى الثاني هو الثرر حليل الله قرشو فرفع رأسان قال لي يا طالد ذات لي اللي احبت لي بغتيني الله صفك عني صفك عني اللي نكثر التاريخ و ما ديمو لا يجي اول تاخذي الحق و النشاط ديالي و نقول لك حنا الموتشاري تاع الجنن عندنا وصافي و نتوما نقدر قال يصح دي حق ديالي شنو هي حصل يا شي العام عندنا عند اليهودي الجاربي تقولوا تالله سيلا لا وشاك دي فرسي، هذا كل شيء تشرب نضيفه على السجينة، ليه دي فرسي؟ شو غادي يروجها؟ ترى، حتى لو يجي، قال لي عليه ولا دي، سيرجيبه، إذا بتكلم، قال جزابو قالوا كلهم آمنين خل، أنا ماشي أنا كنت أكون أبجد، قال لي بني اللي عايز بالسلمين، إيهودي عدوم ولا كيت حلاقي وخانم، كلهم يودوا يضربين صاع روحه قاعد النتوب شوف كل حصص اللي هما يمشيو اللي يخدم وشاد وشاد له كيطلع على اليمين يمين وانتوا زعما كيروا وزورو وتشوفوا هذاك الصوت يوز تاجر و شنو زدتي ماحشمتي ما رايتوا الله ولا كتب وهادوك تقراو راهم يقول لك شي بحوا والله غيروها مسكين كثر ما ما هو هذاك وشك هذا وشك هذا وشك هذا شنو ديروا الشيء اللي جو ربحوا اخطر ما هردته لنا لنبصر نهزول من الوزارة نهزول كل شيء ايه وفاد اجرالي قال لكم اصلت في ادعاوين الا ما تنفكر لا قولنا وما دولة كريكتون لا الله اصدرنا العادي واذكر لها شيء مشيء تكار ارجع بنا هذا البحث التالي في تكلامه هو يصل الى احترابي الى احترابي قام الله تعالى كتابه كريم اسألونك عن الأهل الله وهي مواقف الناس وشج صحب قال يا رسول الله وقيل معاد بن جيرال رضي الله عنه أبي كعب عبد قال يا رسول الله مال هناك يبدو دقيق أشوية عندك أكبر مرين على فتنة رسول الله صلى الله يقول إلا ما قال الله ترتدى الوحي فأنزا الله تعالى ويسألونك عالي الآي الله على اللي هو القمر لا تتكلم عن القمر والهي مراقبة الناس الحج جاوبون الله تعالى فالسايدة هي العفو هو لك صغير بل كبير باش يبال يبال انه وقت الحج وقت كهدا وقت كهدا وقت كهدا وقت اسوزه باش تعرف شغل كل شي <تصفيق> ها. عالي باتجاوبون على الفائدة ومصلحة والعبنة في <تصفيق> بريكة والنوع اللي ماشي لا الا هو ان القمر يتبع الشمس تكون النور عالي النور اذا قرب الشمس ها هو وهو الشمس والقمر كايشتمعوا النور ديالهم في كل شهر 29 يوم في اكتوبر 21 يوم كيسلقاو و 30 يوم و 31 دقيقه و 60 اليوم يوم في 60 31 واحد وثلاثين دقيقة وخمسين تانية في وخمسين تانية كده عرض يوم. يوم وخمسين تانية وخمسة دي التوليد ت ت توليد تين تانية فإذا صاروا صل صل وعشرين يوم واحد وثلاثين دقيقة وستين دقيقة يوم وخمسين تانية وخمسة دي التوليد. والنور شيك ديال شنو نعود كما اش القمر واش يمكن تجمعه شنو القمر يا الجبال الزرقاء ما قال الشمسيه القمره والسماء الدنيا لهنا شنو هذه ديالك ماشي فضاء والشمسيه فوق السماء الرائعه وبينهمين يشو الشمس كما رانا حاجه بيننا راه والله عاد راه والله عاد لان ما بين, بين هذه الارض والسماء 500 سنه وجاب وغيادة سنة سنة كل سنة اشحال ايش حال يكون العام اربع عام يبقى يمشي من الهن الاشمش اللي... ومعادة رقع النور ديالك يسم في ثمينة دقائق وثمينة دقائق وثمينة دقائق من السماء الرابعة كي يسمى كيف يمشي في الثانية الوحيدة في ألف كيلومتر تقريب كيف يمشي في الثانية افضل الدوء ايش يجي من تمكن الهنة صح الله عظيم الله عضا رضي الله واحد قهار وروحكم راه دايرهين شكون كانت فوق البناعه فوق وكا بحال القمر في سماء الجو كلشي يتحرك وكا كتهني عندك السماء السابعه كنا وصلنا لحاره نور ديال الله هو الصاد وزمجمره يا باش انتما راه هي اللي سميتو النور ديالها فيها الرطوبه في الرطوبه هكي تبدل هكي الحرارة الحراره والجو ديال الجم أنت من الشمس ولا تزاج ماكذا جها؟ فإذا ما كان قد كره ما كله تحرك. أزين؟ الشمس يفيك. اسمرها. كل يصلي. الله تقول يا الواحد القهار. إلا خورك تخز عين الجبدين كذي. من كشوي. كشوي صوت ما أدري ما تبغى. أحفظ سماه الرحمن فله رأص به من الجب. الحين نسمع الحين يا سيدون عندك جيش مجموعة جالك جوف الكارما في المخربة كلها كل بمن محربي ذلك على من من قمره ولا من نجوم النجوم النجوم هذا كره هذا كره كذي كره تشوية بس <تصفيق> فعندنا نجوم الحقيقة كل كيان فيها حرارة تشوية شو شيء شو شيء فيها حرارة نعمت هذي كان هروجه مش طائعة هذي النجوم ما أسمعتيش كل ما أتكلمنا على من النجوم ثلاثين نوعين نوع النجوم كاتب شي كتجرب حش مشي خمع غلطرنا الشمش قاما كاتبعها الزوحراء وعطارين ومشتريين من الريخ ومزوحان ومكتوم هذو كاتب شي كمحذف السماء. ومن الزهراء وقمنا هيرو كالدرسة دي كل نجمات يالك كبير يالك صبح من الزهراء رب هاي اللي فرنكات فلك على الجنة وثير وثير فين فين سمع وكاين يشون كوابيت كوابت جمعة رصة هاي كنت تستبق لا احسان الله وكاين يوجي اخرى هاي كاين راضي من الشياطين مش لاحب يرمي بها ملكة يرمي بها الشياطين الشياطين كنتم تسمع كيف رمع اخي شوفوا دميزة بكزينة التنال دميزة التنال ولك لاحظنا أن تحت كرات حركة تسمع قارجعنا عروض من الشياطين ومن قدر الله كت الأجر لعاقبة الشيء من عاقبة كت هذه عروض من الشياطين ومن عروض الشياطين ومن السيارات ومن التوابيت ومنجمي مكادن ورجع بينا إلى أن فقامر هو سبب ما كي بعد هوفين وذاك الشيء داك اللي ملي كيقرب كيقرب الشمس ديك 29 يوم و 31 دقيقة و 50 ثانيه و 50 ديال التواليد تقربوا النور ديالها بجوج ملي كيتقربوا النور الشت كيغلب الناور الشت كيغلب نور القمر بدا يستمع مع مع القمر ديال الليل كيتبدل و يستمع مع الشمس فين تبدل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 مية عشرين يوم سويشوك يجي كلها ومن ربيعه والشوش هي ضاطية كبر على البويرس عين ما كت كل الدوراتيرة على عين وقمر وشوك البويرس مية عشرين سوين تكتب حاجة شرط في الذكور شيء كده فهو بيزيد يعني بخشيه لما كيف يكون ذي باين ذي لما كيف عاجل هنا كيف اللي ذنب وإلا هو شو الطريق لا غير على حاجة والقمر قدرناه من حتى عدا، العرض القديم يعني في الرؤية البصر عجب حل القديم القادم العرضين هو عندك تبدأ الإخلاء دي تمر، تعمد هذا الإخلاء تخرج واحد من فريعة غير بس كدير الحل كطيب الحل هنا هذا عرض قدي العرضين فجأة عرض صغير وتمر على على حسب الرأي حسب الرؤية رؤية كتير. نعم نعم ملو إنتقاش <تصفيق> إيه الكسور الكسور هو ما كله غزير بالك <الكسار> اللي يقولون مركز هو عندك لارك سبب دوار كي كذي قامات باله بالارب وكذا كذي كسيميش عندهم فإن لارك غير عندي أكيد كذي كشيء تجي بين تضمي الشمش آية من آيات الله في الجنان والله تعالى وما نصيره بآيات الله فقال رسول الله إن الشمشان قمر آياتهم من آيات الله لن ينكتفان لم تكن أحدهم لحياتهم لأن القامعة الصغيرة وهو صغيرة بالأرجح حيث بخمسين مرة وكبير قامعة تجيبين للشمش والشمش عظيمة بزاف والسماء عظيمة كيف تجيب يحجب الشمس يحجبون للشمش والصغير يحجب كبير العقل ما كان يحجمي لكنهم الشمش هو الكوسوب ديره يوقع منها من تجلي الله تعالى كمانا قمرته هو من تجلي الله تعالى كمانا الزنزارة كانت وقعتها إليه من تجلي الله تعالى راجدة كتخربة يقلق عنهم الطور كيتحركوا الطور تور الطور لي هزل الارض بالله كانت دخلي واحد من نموسة نموسة كانت لعمليه بسمه كانت دخلي في النخر و كانت صدق تزيد كل كدي مكالمة ولا غيره الله يجزي موجز ما أنجزي يا بس قدر الله قدر الله تعالى القائم كل شيء يرجع بينا بينا بينا قال السائقين أن كل هي موافق الناس يحج فجعل الله تعالى هي موافق الناس يحج ولهذا الشهر العربي شهر القمار في جوا على شهر سمش مشيت تكرر اللي وان الشرقاضه <م Risky> <قمارج> فاش كتقربوا من الشهر الشمس ولا شهر القمر الشهر الشمس هو الدور بخصوص الصيف هذا فنجا المايل الفلاح وكسبح لا غير لذلك أما الشهر القمري فهو والعيد <م ها> ودسيفاضي حيث قرب الله تعالى فإن شهر حج <م Belarus> شهر الحج ودك هذا الحجه وشهر وشهر الصوم رمضان من غير ذلك هو و ورأس الهجري هو المحرض وهكذا فشي كله باعتبره شيء سديشيجي القمر قمر وخد كلهم لنا ان السنة إن العرب العرب مع مع العجز العجز كسم سنة الشمسية كسم سنة إن أطول إن زيد على الخرابش حال حبش يوم في تبيعة استوستي يوم في في خراب الكريش الشيشية والعربية يشحنات 854 و50 وبدأ في الكيس سنة ربيعات تكون 855 يوم الشيشية أكتر ولا ولهذا قال صاحب مقنع في تكلم عن السنة الشيشية قال يموه شحصون ورم عن كمساء وإذا ده ورم واحد سيباطن إدفع شحصون 365 والرجل يأكل رجل مكوس، فهذه كمل، ولكن زيهم مصيف، مصيف، الصيف زين، الصيف كيدين تسعين يوم عندهم، واحد يسوون فصل فصل خلا واحد تسعين. بإذن سنة شو بشي إيش حال؟ كيمياء واستوستين، كيمياء واستوستين يوم، واستنى قمرية خلا كيمياء أربعة وخمسين يوم، كيمياء أربعة وخمسين يوم، وخموم سودوسيوم.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 و خمسة يوم في تمية وأربع وخمسين يوم, يوم. واثنين وعشرين دقيقة واثنين وعشرين دقيقة. دقيقة جمعها، جمعها كجمع السنة الرابعة كتول يوم، شهكتول يوم في السنة الرابعة شهكتول ذي القريعة كتول سيد القريعة وخمسة وخمسين. بسبب دك الروم دك الخبز دك السدوس. نعم حاول. وش العرب؟ يسميه السند يلو ديالهم؟ يسميه عام من العام صغير على السنة إنك يقولوا أصرته السنة وهي هذي سند في وإنه من ضربك ثلاث سنتين متعدون السنة بطولها كي يسميه السنة والعرب هم لحد العمزة القمى الصغير كي يسميه العام فهي مباحة تأتي واليوم هو تقدم لنا اليوم اليوم يقول ليش اليوم اليوم هو هذا شيء بار كليوم شمشي كليوم قمر كليوم شراع كليوم شمشي تبع شمشي مطلاش شمشي لا طوله شمشي مط طو... م من... هذا اليوم حتى كطلش شمشي 20 40 ساعة فا هذا اليوم ها هو ما تحسوش ما اللي اللي كيبيروفة تحسوش ما رشمش ده على حساب السادة الشمشية القمر قمر ماش من, من اللي تللي من الغروب إلى الغروب اللي الكاسب قد نهار ونقول الشرعية يعتبروا الشارع المحمدية ونقول الفجر الصادق إلى غروب الشمشية يقولوا شخبوا حتى يتابعونيكم يخذوا البيض يخذ السودي من, من الفجر ثم يأتيوا الصيانة للنم هنا يمشينا برنا صمنا باليوم الشمشية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 وانتول عن فجار الصادق التبين الى غروش واحد هل انتبال مبول لدى تولك؟ لا تحسوه ؟ نعم لدى تولك قبل الفجر قبل الفجار كي تحسوه من خالق ودى تولك بعد الفجار لا يتحسوش يتحسو على بني هذا كان لديه خاجة يميته ولم يتعا تحسوه سمعيان لذا ما يتحسوه لأيانك فالتوله هذا هو هذا بحث اه و قال آه قال يا محسن نجيب 45 و 60 كل كبسول صاحب المقله قالك ايام ديال ايام ديال القماش كيزيدوا شحال ايام يا محسن الدرون السيم السيم في الجمعه والنور خمسين والداد 4 تميعه راح خمسين يوم، وزي ده كخو وزدك سودس سنة رابعة يكمل إيش يوم، هذه السنة القمرية، يمسحوا صبر القمر،, القمر. والشهور دي القمر، نفيم غير تسع وعشرين, وعشرين, وعشرين, وعشرين ما نفرنش هنا ثلاثة، والسنة الشمسية هذه فهم غير النفرنش والملح ثلاثة، وفيم واحد صدفي عشرية هو هذه مارث. يا براء براء يا براء براء براء يا براء براء براء مائة وعشرين براء يا براء مائة وعشرين مائة وعشرين والشعر العربي القامريش كين في مائة وعشرين يفهم الكلام ما في عين سبع وعشرين وثلاثين وفي واحد ثلاثين كسمون سبع صافيز، بقينا بعض، حنال، <سؤال> يسعى وقتنا، إن شاء الله نرجع إلى الساعة الثامنة. الله من سرق من جاء من سرق قتل بفاس جاء من سرق عين منا في عون سرق كافر طالب قاون سرق بدين هذه العادية من الجواز كتمن العادية كتداوم العادية تشكر العادية تكون عن الصواب ما حنا عارفين أنفسنا. هذا الأخير أنا أبى قبل ما يحصلنا ما. Bye. <laughs>